سمع. بسكور. بسكور. المادة الثانية من السور الشريف. الشريعة مصدر وإلتين في السور. هذه مادة عرفت، هيه؟ لكن هنا في تغيير صغير. من أسميه لا. الشريعة مصدر رئيسية للشريعة. يعني في مصادر. لا هذا يقول يقول إيش؟ يقول المصدر قاله عرف. هلا حتى المعرفة صرتوها. تمام يعني التحرير شرعي لا. حتى المعرفة وأنكات لا تشمل ولا تضر من جوع وأنكات لا تشمل ولا تغير من الحقيقة لكن حتى المعرف هنا تراتوها استكثروها على فرع الله لماذا تقول المذكرة التجسيرية بأنفسهم يقضون؟ لماذا حذف الألف؟ انظر وتذكر فأولا تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ثم لا يزدو في أنفسهم حرج انظر كلمة حرج هنا والنقبتاء يستدمونها الصرغيت يستدمونك انظر بردى خريقة الشريعة مفضور الرئيسي للتشريع ذات المذاكرة التكتيرية لهذه المادة قالوا قدروا يترعوني الذين ناصروا بطعا أخص خطائصهم قلون من صوائد هذه الصيغة أنها لا تمنع المشرع مستمون أنفسهم ايه؟ شرعين لا لا تمنع المشرع من استشباز أحكام للمصادر أخرى شوف من هذه الصيغة قد تقالي قد تقالي قد تمنع المشرع من استشباز من المصادر الاخرى على الشريعة فهذا افضل من قولنا الشريعة المطبر الرئيسي في بالتشجيع يقولون لماذا يقولون بان هذه صيغة توقع المفرد لحرج البارد نجل كلمة تحرجوا هاي الله يناس حكم نستخدمها قال لكم هنا الشريعة المطبر ورائسي هذا جمعنا في حرج ماذا قالت هذا الحرج احنا احنا اننا خارط الدين ايش قال اثنان بعد الدين احنا احنا احنا الشرحون بهذه كلمة كفرية لا لن تحسيها رسالي تنحت أمس الأسلام الناس ومسطنين المزر الوحيدة والخلصين والسرطة التشريعية يتولى من؟ الله ورسوله يتولى الأمير ومجلس الأمة تبذينا التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة اسمع في المددى الرضاعة الفنسين ده نفس كثيرة ذكرنا لكم امس ايضا من بسول الكويت ان الردة اللي معاقبة عندهم ليس جريمة عندهم ولافس حق الاقودة صحيح؟ تصورون المقالدة كما؟ بيانس فرق التلوثيات بالجيكة تذكر المددى ثلاثة والعشرين يقولون في المددى الرضاعة الفنسين في حين ان الدين اللي يسعى القرامة عندهم وان ذات اللهي المهانة يقولون المددى الرضاعة الفنسين ذات مصورة لا تمسك اسمعك والله إلوهية وضحف إلوهية وضحف تنصيب بحولي الأنجلس من دون الله فقط سرعان في قولة أن أردوكم بالعالم ذات الأمير مصورة لا تمس المدربة 50 وقالوا في قانون العقبات هذا الدستور في قانون العقبات في المدى الخامسة والعشرين قالوا السجن لمدة خمس سنوات تعرفون لمن؟ بكل من عابه في ذات الأمير كل من عادوا بالحول نزل ايش 5 سنوات وكل من صد الله ورسوله وكل من طعنا في الدين وكل من تمشفر وغير اسمه من حسين ولا ربار هذا عدد مكرم اما الامير فقط تكلم فيه كم سنة 5 سنوات انظر انظر قيمة الله عندهم انظر قيمة البشر وفي المادة الثالثة والعشرين والمادة الرابعة والعشرين للنسبة قرون قلونا قبات الحكم من الاعدام ايش بالاعدام على كل من عرض حياة الأمير أو صريتها أو خطر بالاعدام هذا الله سبحانه وتعالى رسوله إيش رسول الله رسله الجانب الأمور الله عباد ربهم ربهم العالم والله سعيد الشافع بالاعدام لكل من عرض حياة الأمير أو صريتها أو من خطر أو يسدد بالقوة على السلطات التي تولىها المدى الخامسة والثلاثين هذا بسطور حرية الاعتباد مسلقة حرية الاعتباد ايش؟ مسلقة اغفر انه تشاء تنصر كما تشاء تهوز كما تشاء�시ك تبوذ كما تشاء ايجيه حرية الاعتباد المسلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشراء الاديان الدولة ما تشاء الا سكره هذا بسطور وتحمي الدولة حرية القيام بشراء الاديان لا دستوك اللي هو كفهم دواح رائحة يبقى دستوك اللي هو كفهم دواح رائحة اه استنى. يلا هذا؟ والله دي بارسي اللي يجد يبصير هؤلاء الذين يستخدمون الديموحاطية والانتخابات وسيلة لقيام صلى الله عليه والله يقوم بحيانا تجعل حليم محمد ثم تنتهي قضية يمكن يخرج المجلس مجلس الامة ثم تنتهي كل قضية قسم المادة قسم في اعضاء مجلس الامة قبل تولي اعملوا اسمع هذا القسم وانت انت بنفسك ثم حكم في بي الله. اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير وان احترم الدستور وقوانين الدولة وحكم عنكم ونحن لا ننزل على معينين ولكن تفضل هذا المسلم الذي ساعدون الانتخابات التي اصبحت الان وسيلة افضل عندهم للجهر السبيل والله رضاي بلجعلوا تفوق الجهات كما فعلناكم بلندم من الله استر من المورين الانتخابات الذي الذي يشارك والمشارك بصوته هذا هو الذي استر الله منه بلندم الناس بصوته الصوت بنقرات الصوت حرف الشيء سلام الشيء الناس وقت بعد قسم يقول جميع الجروح ولكل معاملة مسحيل ومن الله أحد لا يمكن هذا بالله لا استطيع ان يفعلنا المهام لا ساعد يدخل ذات البرلمان إلا بعد أن يقسم هذا القسم. نقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للأمير والوطن وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة الدستور الذي أول بند فيه لا يفهم في حراجه أول بند فيه ذات الأمير مصنع لا تنسل نقسم بالله العظيم أن أحترم هذا الدستور وأحترم قوانين الدولة هذه الأمور فيهم فيهم، إن الله مستغفر. والله الأمور لا تختي ولا حل لها في ولكن هناك فرق بين من يتحضر الحق بصفة ووصا، وبين من تمس الله على مسرف. فيها في ظلمات يتلبس، والدين واضح، والبلاء مبين، والقديس كرم القرآن، القرآن مؤثر، وأيسر ما فيه أصوله، وقواعده ورزقه أيسر ما فيه، وأوضح ما فيه أن الله جل جلاله ليس هناك أحد. يشاركوا في اعقاص خصائصه التي اعظمها التشريع ذات الامير مصونه ذات الامير مصونه في المدى الردع يقولون الكويت هذا على سبيل التنظر الكويت امارة الرواثية في ذرية مجارس الطباح لا تستطيع ان المسلمين ان ينزعوه هذا يملكون خاص كيف تقولون ايش ايوه شيوخ ايوه للمعمدين ماذا تقولون يقولون بطبيق الشريعة ان تعيتنا هذه هل دونتنا؟ نتعلم ما نشاء نكفر، مسلم نتهوض، نتنصف بعد عدد استأنه نجامع تريد أن تشارك؟ لا؟ لابد أن تقسم على ذلك بالله العظيم دماء والله دماء شاءوا أم أبوه. والله دماء لا تتعى أحد منهم أن يجاوز بحنجرة إيه؟ ما ستر له بحنجرة طبعا عن أن ينكر بيده داخل قبة برلمان فإذا خرج مجلس الأمة هذا تقسم بالله العظيم أن يحترم الوطن والأمير والدستور وقوانين الدولة. قسم. لا أحد يستطيع أن منهم منها. إني الله إني رسول. والدين يحكم على أشخاص كما قلنا لكم. هذا الدين محفوظ شئت ما بيت. بكم بغيرك. لا ثانة. لا تمخض على شخصية. لا كان الإنسان وما نزله منزلته من العلم والفضل والدين ووقع في خطأ عقدي يرجع إليه. إذا أراد. وإن كان. إذا بكر. إن كان عمر. نزام الله سبحانه على من الوقاية تلك. فهذا كنا... كان كتواف سريع ونقول سريع والله ويقول لك الجبل الكثير والكثير عن قاومة الطعوطية وعما في بلادنا وعن نظرة الشيوخ الكرام. وانا حديث مفصل طويل عن الديمقراطية حديث مفصل طويل مؤصل فأصيلا شرائي نقول كان هذا كتواف سريع في شريعة الرحمن وفي شريعة الشيطان نظرة إجمالية نقول نظرة إجمالية في شريعة الله في شرايع البشر لا <تصفيق> وتكلمنا في بداية الحديث أولا عن تريف الحكم الغير مع الله البشرية مع ثم تكلمنا عن شريعة الرحمن وشريعة الشرحان قمنا في طواف سريعة نظرة إحجادية ليس الهدف منها أبداً المقرنة أشأل الله يتكلم. وإنما الهدف منها تقرير الأمر الضغط لأن تلف القوانين الطارئية شرط محضر وأنها ما شريعة إلا لتوسد الجلاد والعباد فتكلمنا عن وفاء الأحكام الشرعية بجملة مصالح العباد وقررنا أن الشريعة الإسلامية جاءت بخيري الدنيا والآخرة كذلك استعرضنا في صورة الشريعة الضرورات الخمس يظل أحسان الشريعة الإسلامية ثم نظرنا في شريعة الشيطان واستعرضنا فريعا صفاتها في كتاب الله الذي ينطق بالحق ولا يأتيه الدافذ من بين وليه ولا نفعله الجنة من حسن أهلها ورأينا أن تلك الصفات تبدو من الكفر وتنفي بأنها شريعة العداوة والضباع وهذا أمر ملحوظ تماما في نشماتنا في تصوراتنا ثم تكلمنا عن الضرورات التي يظن تشريعات الوضوء ورأينا كيف أن تلك الضرورات ليس له أدنى اعتبار في ظل القوانين الوضعية وإنما كان الهدف هو تماما عكس ما جاءت به الشريعة الإسلامية لتحكيزه وليوم إن شاء الله نتكلم عن منزلة الحكم بما أنزل الله أو منزلة الحكم بايد ما أنزل الله من الدنيا. منزلة الحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله من البي فنقول بداية أن مسائل التشريع والأحكام من الحكم والسحكم ليست من أنور الفرعيات وليست من مسائل الكلاف وليست من مسائل والاشتهاد التطبق وإنما هي من صلب هذا الدين من صلب التوحيد من صلب الإيمان بل الترجمة العملية للدين بجمله الثلاث الإسلام الإيمان الإحسان الترجمة العملية هي موضوع الحاكمية ونقصد هنا بحاكمية المفهوم الصحيح لها وهي أن يكون الحكم لله ورسوله كل اعتفاد وفي العبادات وفي المعاملات بأنواعها من صدية واجتماعية وسياسية وسائر مناحي الحياة البشرية فالحكم لله ورسوله اولا وآخرة سواء في مسألة اعتقادية أو مسألة عبدية أو مسألة من مسائل المعاملات العملية للدين والترجمة العملية للتوحيد والترجمة العملية بالإيمان وموضوع أن يفعل حكمك. إذا هذه الأمة ما كانوا يدور بخلديهم فقط أنه يأتي يوم على الناس أي على المسلمين يتنحى فيه. الشريع الإسلامي أو يخرع فيه من دون الله ولو في قضية مفردة ولو هذه المسألة لم تكن تدور أبدا بخلبه وسيتضح العمر إنما نتكلم عن أثر ابن عباس إذن مسألة الحاكمية هي من أصل الإيمان ونعني بأصل الإيمان ذلك المعنى الذي تكلمنا فيه في موضوع حقيقة الإيمان لله سبحانه جماعة. أي هو الجزء من الإيمان الذي لا يحقق العبد الخضرة المنجي من الخدود في مار يهلم إلا به. هذا الجزء يستلزم ويشتمل ويتضمن على موضوع الحسن أن يكون الحكم لله وحده لا لغيره من الناس والشركاء والأذى. وتبين هذا الأمر إذا أردنا أن نفصل فيه شيئا ما تفصل سنقول أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وسخره بما فيه من أنهار ججال وسماء وأرض وكمس كل هذه الموجودات الله سبحانه وتعالى ووطاها ومهدها لخدمة الإنسان ثم فرغ الله سبحانه وتعالى الإنسان جنس الإنسان لهدف ولغاية سامية ألا وهي عبادتهم سبحانه وتعالى رحدة فهذا الكون مصخر للإنسان حتى يتفرغ سبعا للوظيفة التي طلقه الله من أجلها وهي وظيفة العبودية يصرح بذلك المولى سبحانه وتعالى فيقول وما خلقت الجن والإنس إلا لا تفيد الحصر والقصر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالجن والإنس ما خلقوا إلا من أجل غاية وآحدة محددة والحيدة بأي صورة من صورها عن تلك الغاية خروج عما أراضه الله من ذلك الإنسان ألا وهي العبادة وهذه العبادة هي في من أجل نجاكب إنسان الله سبحانه وتعالى لا يتحصل له أمر ينفعه سبحانه علي عن أمن وتحصل له نفع من البشر ما أريد منهم من رسل وما أريد أن يفهمون بل المولى سبحانه وتعالى غني عن عبادتك وعن عبادات الناس أجمعين فالله غني من العالمين وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله رعيم خميل فتلك العبادة التي تأت بها أيها العبد هي لا تنفع أحدا إلا نفسه والإعراض عنها لا يضر أحدا إلا نفسه فالأمر لك أولا وآخرا والله سبحانه وتعالى لو عذب العبادة كأفس ما عذبهم أوغالي منهم ولو رحمهم لكانت رحمته سبحانه وتعالى خيرا لهم مما قدلت بل نعمة واحدة من تلك النعم التي لا تحصى لا تساوي ما تأتي به من عبادة ولو بلغت مئات سماع إذن الغالة محددة والهدف محدد والوسيلة محددة والوسيلة محددة, والوسيلة محددة وهذا هو لحل الصراح فهناك أقوام تقره بالعبودية ولكنهم استدعوا وسائل من عند أنفسهم زعموا أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى هو بلسان الحال أو بلسان المقارن وأقوام آخر بعرض معنى العباد وجعلوها تستصر أو على نور دون جنس دون جنس والله سبحانه وتعالى عندما حدد هذا الهدف من خلط الإنسان جعله أي الأمر بعبادته وحده سبحانه وتعالى جعله دعوة الأنبياء والمرسلين كافة يمكنها الأول أو يمكنها الآخر عنه الأول، فكل رسل الله عليه سلامة الله السلامه، إنما بوسع من أجل تحقيق هذه العادة، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله العبادة أمة بعث من أجلها الرسول كان، وتم قلنا هذه العبادة لا شيء إذا تخلفت أو إذا اختلت وتغيرت الوسيلة وماقصت الأركنان خرجت العبادة عما أبادت وتعالى وإستنظر الضالة إذن الأمر لا يتوقف عند حد عبادة الله لماذا؟ لأننا وجدنا أطواما على مداري السلسة البشري أقرّوا في تلك الحفظ أقرّوا في الحفظ السبية فعبد الله سبحانه وتعالى وَلَا أَكِنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا بِنِشْءٍ بِالْأَمْرِ السَّلَامِ فأَتَوْوا بِمَرْئِدِ الْتِبَادِ وَتَرَثْنِ مَا فِيهِ النَّفْلِ فأَشْرَكُوا معَ سبحانه وتعالى آلِهَةً إِسْرَالِ رغم أنهم ما جهدوا وجودة المولى حمتنا أنفسنا عن عبوديته، ولكنهم زعموا أن لكل العبودية صور عندهم، وهذه الصور تختلف على مدار التاريخ البشر. صور الشرك متعذبة، قد تكون سجارة، قد تكون وعاء، قد تكون حبيب الله هذا معنى مثلي مكيسي جدا مش للشيخ التوسري فيه في تعدد صور الوثنية وأن الوثنية العصر الحاضر من فقط لما أعرفه الوثنية وهي الوثنية القوامل الوضعية والقوامل الوضعية الوثنية الذين نحنون بليل ما أمج الله إذن كما قال سبحانه تعالى أن يعبدوا الله والسلم أفطاره وللطاقوط معنا حديث قرول يتصل في معناه وفي ما نقل عن في تفسيره وفي صور أو صفات أو به وهذا شاء الله في صبر مبحث الموضوع المعنى. إلا ما تقفل من ذلك المبحث القانوني فيما يتعلق من وزور الحفر بغير ماء نقول في حد الطاقوط الشيء الكتير. الإنسان يقول من بارث من من بار ترجع إلى معنى واحد. ومن أجمل ومن أثمل ومن أحد قيل في حد صاروت وتعريفه في الإسلام القدير. يقول رحمه الله في ألم المقول إلى مجلد أول صفحة خمسين يقول الصاروت كل ما تجاوز العبد كل ما تجاوز به العبد حده كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسجوع أو مصاب كل ما تجاوز به العبد حده من البشر إلى المخلوقات الله لهم المجاوزة في تلك الحدود يرفعهم إلى مصاف الآلهة والإنزال سواء كانت تلك المخلوقات جمادات أو كانت تلك المخلوقات من الأحياء أم كانوا أو زين، كنوا ما تجاوز، ذي العبد حذو المعبود أو المذبور أو مطاع، ثم يفصل، فكل طاعوت، كل قوم لن يتحاكمون إليه غير الله، ورسل. أول ما بدأ في ذكره صورة من صورة الطغوت يخرج إيش الحاكمين، والتحاكم بغير ما أنزل الله. يقول فتاغوث كل صوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله ثم في الصورة أخرى فيقول أو يتبعونه على غير بصيرة من الله وفي الحقيقة أدنى هو إلا خصوص بعد تعمين فاستباع على غير بصيرة يدفع التحاكم إلى غير ما أنزو الله فغير ما أنزو الله يقول له بلال وعمل كما أثبتنا في صفات شريعة الشيطان أو يستبعونه على غير بصيرة من الله أو يصيعونه فيما لا يعلمون أنه فاعل لله. وكل أو هذي صور الحفلات ترجع إلى صور التحاكم إلى غير ما أنزل. فالتحاقم إلى غير ما أنزل الله اتباع على غير بصيرة. صحيح. والتحاقم إلى غير ما أنزل الله اتباع أو فيما لا يعلمون أنه فاعل لله. ثم ذهنا ما قال فيما لا يعلمون فيما لا يعلمون أنه فاعل لله. هذا الكلام أن يُستمر أن يكون في هذا الأرض. الذي يطيعون فيه يحتمل أن يكون طاعة ويحتمل أن يكون معصير صحيح يعني الاحتمال قائم فيما لا يعلمون أنه طاعة قد يكون طاعة وقد يكون معصير كما بالك في من يطيع ويتبع فيما يعرف يقينا أنه معصير يتوقع أن هذا التشريع يخالق لما أنزل الله ورغم ذلك يتبعه ويصيعه بل يسارع في التداع خلق ذلك درجة من يدعو الناس إلى هذا الاتباع طوق ذلك درجة من يجبر الناس على هذا الاتباع وعلى ثلثة الطاقة طوق ذلك درجة من يشرع بنفسه ويقر ثلثة القوانين المخالفة لما أنزر الله سبحانه وتعالى يقول الشيخ أحمد بن خضر آل في كتره سقين جنان منظر من الشرك والكتران بعد أن ذكر حد المثيم حد المثيم في تاريخه وفي حد ديني. لكن انق صايل كما قلنا الكلام ذات المعنى في صرحه معنى صغوط وصفات الكفر به كما في معنا في قال رحمه الله تعليق على هذا الكلام الذي قاله ابن القيم قال في صفحه كتاب 19 كثير الجنان يقول اذا تأملت هذا التعريف اذا تاملت هذا التعريف عرفت أن حكم القانون من الطاغوت ده. وهذا عمر واضح. وسيأتي معنا كلام شيخ الإسلام محمد بن عبدالهب في صور الصغور وأن رؤوس الطواغيب خمسة ذكر منهم الحاسم بغير ما أنظر ونفس الكلام للشيخ المهاجم وسيأتي معنا والشيخ قليمان بن سحمان في نزل حكم النشب ذكر أن للطاغوت ثلاثة صور أو ثلاثة أنواع طاغوت حقم أول ما ذكر من تلك الأنواع الثلاثة طاغوت حقم ثم تمّ طاغوت عبادة ثم ثلث فقال طاغوت في الاستداء فهو أول ما فكر من تلك الأصلاف الثلاثة طاغوت إيش؟ طاغوت والحكم أو استحاكم بغير ما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله يقول الشيخ أحمد بن حيط فإذا تأملت هذا التعريف عرفت أن حكم القانوني من الطاغوت وأن الحاكم القانوني طاغوت وأن الحاكم القانوني طاغوت لأنه يحكم بتشريع وضعي لا يستند الى القرآن والسنة وإلى ولا اجماع الامة عرفت ان الحاكمة القانونية لانه يحكم بتشريع وضعي لا يستند بالبداها كما هو معروف لا الى كتاب ولا الى سنة ولا الى اجماع هذه الامة وهذا المعنى جاءت اية في كتاب الله مصرحة ب... جاءت اية مصرحة ان الحاكم بغير ما أنزل الله فروث، وأن الحكم بغير ما أنزل الله حكم بالفروث، وأن التحاكم إلى ما غير ما أنزل الله تحاكم بالفروث. هذا المانع جاءت آية في كتاب الله سنتلاف مصريحة بوراء حول تعالى والذي سات مانع إن شاء الله بالتفصيل. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا؟ هذه لا تناقضنا. تلا سنت الفطر في تفسيره. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا؟ بما أنزل الله إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوت تنصت الآية على هذا اللذ وعلى ذلك اللقب. وجعلته ولا ولقبا خاص بكل من حكم بغير ما أنزل الله وبكل من تحاكم إلى ما غير ما أنزل الله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوت من هذا الطاوت هو الذي شرع بخلاف شرع الله وشرع وصوله وقد أمروا أن يفكروا به كما كنا كما في بالفصيل في هذا. هناك فسمى الله سبحانه وتعالى الحكم بغير شريعته حكما بالطغوط وسمى الحاكم بغير شريعته طاغوط وعناك نقطة تطيفة على تراشي الصفرة فقال القانون والطاغوط وزنا ومعنى سبحان الله القانون والطغوت وزنا نفس الوزن صحيح ونفس المعنى فالقانون هو الطغوط والطغوط هو القانون وزنا هو معنى إذن يتحصل لدينا لما سبق أن عبادة الله سبحانه وتعالى لها شقان شق يتمثل في الإثبات وشق يتمثل في النفس وسيأتي معنى هذا الكلام عندما نتكلم عن منزلة الحكم بغير ما أنزل الله من التوحيد لكله يخرج من مستاذ واحد شرق الإثبات يتمثل في تحقيق العبودية بالله سبحانه وتعالى إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فحتى تكون تلك العبودية عبودية صحيحة كاملة لا بد أن يزعها العبد بشرق النفي. الذي هو الكفر أوه. بصطعوه وانظر لآه التي تتكلمنا فيه. فيها ولقد دعتنا في كل يمات الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا والاجتماب هو إيش البعد والاجتعار <تصفيق> النهي عن الاختراب مجرد الاختراب ولا تقرب الزمن الاجتماب اجتنبوا فهو أبلغ من الأمر بالإيش بالترج, من الأمر بالترج. مجرد الاجتماب لا تفكر في اجتماب اريك أن تفكش مجرد استرادك وتشتريه فما بالك بمن يسترش فما بالك بمن يختلس فما بالك بمن يسكن فما بالك بمن يشارك فما بالك بمن يصبح جزءاً من هذا السرص مجرد اقتراض استراض نهانا الله سبحانه رجل ثاني بض وض رايه في النهي عن مخالطه أو معاشره أو حتى اقتراض من هذا أما اليوم، المسألة صارت على العكس تماماً. الاستمرار هو بعيد المهم، الإقتراض وراء درجة. المعارضة والمخرطة أصبحت شيئا عاديا مألوفاً. بل أن يصير الإنسان جزءا من هذا الصاروخ، صار هذا الواقع المعاصي في دوار لبنان والمسيح. إذن نقول لباب الله. العبادة الحقة، تتضمن والملة. الضمة تحتوي العبادة لله سبحانه وتعالى، وتتضمن اجتناب والكف بكل قوته من تلك الطوائف التي عبدت على مدار التاريخ الإنسان، وأعظمها وأشدها محاذاة لله ورسوله أو غير القلائل المضي التي التي تحكم بلاد الإنسان والمسلمين هذان الأمران الإثبات والنفر يتكون منهما دين الله الحق وانتظه لهذا المفر من عبادة الله الوحدة ومن الكفر بالطغوط يتكون دين الله الحق يتكون لنا من هذين الأمرين ذلك الدين الذي لا يقبل الله دينا سواء ولا تتحقق النجاة إلا به ومن يستغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام فالإسلام هو عبادة الله والكفر بالطول لا بد من اجتماع الأمران فَكَمَا أَذْكَرْنَا هذه دعوة الله الذي أصلها على لسان البشر على لسان البشر كفّه وهذا هو دين الإسلام من اللد آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو دين الإسلام وليس لله دين آخر وليس لله دين ارتباه لعباده ولخلقه منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة إلى أن يرث الله الأرض من ليس له دين إلا هذا الدين إن الدين عند الله الإسلام ومن يستوي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو ملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد شفيها نأسا ملة إبراهيم تحقيق العبادة لله وتحقيق الكفر بالقراضي كافة وهذه هي كما قلنا دعوة الأنبياء ودين الأنبياء كما أثلتنا معكم وقد بعتنا في كل مصر رسولة كذلك صبح النبي عليه السلام بهذا النعنى في حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري حيث قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء ديننا واحد والحديث مشهور إن معاشر الأنبياء ديننا واحد الأنبياء إخوة لعلاب والشرائع تختلف بكل جعلنا منكم شرعة <تصفيق> ومجانة اما اصل الدين اصل العقيدة واحد الاسلام كل رسول من تلك الرسل من عرفنا منه ومن لم نعرف لن يأتي الا بأمرين الا بتحقيق العبادة بما سهلت على وبالكفر والصراغين شكرا <تصفيق> وهذا هو الدين الذي ارتضاه الله العباد ولا يعرف لله دين غير. وكل دين سوى هذا الدين باطل في الدنيا وفي الاخره اذا كل من اتبع تشريعا غير شرع الله فقد اتبع دينا غير دين الله وكل من وضع تشريعا وكل من وضع تشريعا غير شرع الله فقد وضع دينا وعيبين الله وارفضاه الناس ودعا الناس إليه فما بالك إذا نضافع إلى تلك الدعوة المجربة الدعوة بالقوة والقار والجبر ونفصل في معنى الدين وهذا هو المراد. وهذا هو الأهم أنا أقول أن مفضى الدين يشمل كل دين حقا كذا أو باطلة بمعنى أن كل من افضع لنفسه شريعة لطريقة وهديا ونموسا يخضع له حياته فقد اتخذ لنفسه دينا اتخذ لنفسه دينا شاهد ذلك من كتاب ربنا قوله تعالى قل يا أيها لا أعبدوا ما أتعبدون إلى أن قال في آخر آية لكم دينكم وليا دين. فسمى الله سبحانه وتعالى بصريح الآية سمى دين الكفار حينا رغم ما عليه من بطلال واضح لا يحتاج إلى تقريب ورغم ذلك أطلق عليه أنه دين فالدين يشمل المنهج الذي يخضع له الإنسان في حياته سواء كان ذلك المنهج سماويا أو كان أرضيا سواء كان من عند الله أو من عند غير الله سبحانه وتعالى فذلك قوله تعالى وقال العون ظروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم فاطلق الله سبحانه وتعالى على هدي فرعون وعلى هدي قومي وعلى طريقه فرعون وعلى طريقه قومي اطلق عليها انها دين ان يبدل دينك فهو دين حقا كان او باطلا كذلك قوله تعالى بالآلة ومن يفعل غير الإسلام دينا فأطلق على غير الإسلام لبض الدين سواء كان حقا أو بطل وكل ما غير الإسلام هو راطف وليس لله وليس دين إلا دين الإسلام كذلك هذا المعنى راطف لنا عائشة وفي الله تعالى عنه عنها فيما يخرجها الإمام البخاري في صحيحة عندما تتكلم عن حاديثة الهجرة خورة النبي عليه السلام من مكة للمجيد فكانت تتكلم في سلاح تلك الخصة تذكر معرض حديثيا تصف الدليل الذي خرج مع النبي عليه السلام ومع صاحبه صحابه بكر رضي الله تعالى عنه هو ابن قريش. فقالت لما تلامعنا قد قالت وهو على دين قريش وهو على دين قريش انظر أطلقت على ما كانت عليه قريش من عبادة غير الله وعبادة الأوسام والسماء أطلقت عليه إيش لها دين والمراد ليس فقط تلك العبادة وإنما المراد تلك الشرائع وتلك الأنظمة التي كان يسير عليها قسطار قريش قافلة ومنها ما يتعلق بالاعتقاد ما يتعلق بالأسنان والأمكان وهو على دين قريش تذنف الدين هو الطريقة المستبعة وهو نظام حياة الناس وهو شريعتهم المستبعة كانت تلك الشريعة من عند الله أو من عند غير الله سبحانه وتعالى يقول سيف الله رحمه الله في المجلد الرابع الفصل في معرض فصلين الفصول يوسف ما كان ليأخذ أخاه مدين المرح صل الله سبحانه وتعالى وسلم نظام حياة هذا النرام وسمى شريعته وسمى ما يتبعون في سائر مناحي حياتهم الابصدية والاجتماعية والسياسية والتعبدية ثم جملة هذه الأمور سماعة حين رغم أنها باطلة محلاناً سابحاً ما كان ليصد خوف في ديني الملك والإدرافة بالتعريف قال سيد رحمه الله بشرحه لتلك الآية سلام في النساء المساس يقول هذا المذلول القرآني الواضح بمعنى الدين هو الذي يغيب في جاهلية القرن العشرين في القرن السري، اللي تحرف فيها من ضمن ما تحرف معنا الدين، التكيفات كثيرة جداً، سملت الأصول وشملت الفروع. من ضمن هذه المرة تحرفت معنا الدين هذا الشيء، هذا ما هو موجود في كتاب صغير تحت اسم المصطلحات الأربع في القرآن الكريم. من تلك المصطلحات التي أفردها وأشبها بحثا مصطلح الدين، مصطلح الدين بالعبادة والإله والرب. لكن فصدر رحمة الله هذا المدلول القرآن الواضح هو الذي يدل في جاهلية القرن العشرين عن الناس جميعا سواء فيه من يدعون أنفسهم مسلمين لذا يفقد هذا الاسم أو غيره من الجاهلية. فبعض الناس تبرروا من هذا الاسم. يقولون والنوم يقصرون مدلول الدين على الاتحاد والشعب نضرب طبعا نضرب أصل. الدين عن صار منحلا قاصرا على مفهوم البيض يقول انهم يقصرون مدلول الدين على الاعتقاد والشعر لا يعبدون كل من اعتقد في وحدانية الله وصفة رسوله ويؤمن بملائكته وكتبه ورسله ورواهم الآثم والقدر خيره وشره